السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام مبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام ووصلنا لليوم الثامن عشر من شهر رمضان المبارك أيام بتجرب سرعة وخلص رمضان على وشك الرحيل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ومنكم وأن يجعلنا إياكم من عتقائه من النار في هذا الشهر الفضيل وأن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القطف طيب ننتظرين شوية يدخلوا ثم بعد ذلك نبدأ بحول الله سبحانه وتعالى عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب ال صوت كويس أخونا نبدأ على طول ولا عشان بس الوقت. طيب نبدأ بحول الله سبحانه وتعالى قوتي. معنا اليوم بإنه الله سبحانه وتعالى سورة أو بداية من سورة المؤمنون. من الجزء الثامن عشر من كتاب الله سبحانه وتعالى من كتاب المختصر في التفسير حياكم الله أخي الكريم بارك الله فيكم جميعا طيب نبدأ إن شاء الله صورة المؤمنون هي صورة مكية ومن مقاصد الصورة بيان فلاح المؤمنين وخسران الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون قد فاز المؤمنون بالله العاملون بشرعه بالحصول على ما يطلبون والنجاة مما يرهبون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم متذللون قد سكنت فيها جوارحهم وفرغت قلوبهم من الشواغل والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم عن الباطل واللهو وما فيه معصيه من الأقوال والأفعال معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لتطهير انفسهم من الرذائل وتطهير أموالهم بإخراج زكاتها فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم بإبعادها عن الزنا واللواط والفواحش حافظون فهم أعفاء طاهرون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين إلا على زوجاتهم أو ما يملكون من, أو ما يملكون من الإماء فإنهم لا يلامون في الاستمتاع بهن بالوطء وغيره فمن بتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن طلب الاستمتاع بما عدا الزوجات أو إمائه التي يملكهن فهو متجاوز لحدود الله بتجاوز ما أحله من التمتع إلى ما حرمه منه والذين هم لأماناتهم وعهدهم مراعون والذين هم لما اتمنهم الله عليه أو اتمنهم عباده, أو اتمنهم عباده ولعهودهم حافظون لا يضيعونها بل يوفون بها والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون بالمداومه عليها وعلى ادائها في أوقاتها بأركانها وواجباتها ومستحباتها اولئك هم الوارثون اولئك المتصفون بهذه الصفات هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الذين يرثون أعلى الجنة هم فيها ماكثون أبدا لا ينقطع نعيمهم فيها ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ولقد خلقنا أبا البشر آدم من طين أخذت طربتهم من خلاصة ما استخرجت من ماء مختلط بتربه الأرض ثم جعلناه نطفة في قرار مكين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 فخلقنا بعد ذلك نطفة مستقرة في الرحم علقة حمراء، ثم جعلنا تلك العلقه الحمراء كقطعة لحم ممضوغة فخلقنا قطعة اللحم تلك عظاما متصلبة فألبسنا تلك العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر بنفخ روح فيه وإخراجه إلى الحياة فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم, أيها الناس بعد ما ما ب... ثم إنكم أيها الناس بعد ما مررتم به من تلك الأطوار ستموتون عند انقضاء أهلكم ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ثم إنكم بعد موتكم تبعثون من قبوركم يوم القيامة لتحاسبوا على ما قدمتم من عمل ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ولقد خلقنا فوقكم أيها الناس سبع سماوات بعضها فوق بعض وما كنا بغافلين عن خلقنا ولا ناسين له من فوائد الْآيَاتِ للفلاح أسباب متنوعة يحسن مَعْرِفَتُهَا والحرص عليها التذرج في الْخَلْقِ والشرع سنة إلهية إحاطة علم الله وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون وأنزلنا من السماء ماء المطر بمقدار الحاجة لا كثيرا فيفسد ولا قليلا فلا يكفي لا كثيرا فيفسد ولا قليلا فلا يكفي فجعلناه يستقر في الأرض ينتفع به الناس والذواب وَإِنَّ لِقَادِرُونَ عَلَى أَنْ نَذْهَبَ بِهِ فَلَا تَنْتَفِعُونَ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ من نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لكم فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِذَلِكَ الماء بَسَاتِينَ مِنَ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِذَلِكَ الْمَاءِ بَسَاتِينَ من لكم فيها فواكه متعددة الأشكال والألوان كتين والرمان والتفاح ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكرين وأنشأنا لكم به شجرة الزيتون التي تخرج في منطقة جبل سيناء تنبت الدهن الذي يستخرج من ثمرها يدهن به ويؤتدم وإن لكم في الأنعام لا عبره نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وإن لكم أيها الناس في الأنعام الإبل والبقر والغنم لا عبرة لا وإن لكم أيها الناس في الأنعام الإبل والبقر والغنم لعبرة ودلالة تستدلون بها على قدرة الله ورطفه بكم نسقيكم مما في بطون هذه الألعام لبنا خالصا سائغ للشاربين ولكم فيها منافع كثيرة تنتفعون بها منها كالركوب والصوف والوبر والشعر وتأكلون من لحومها وعليها وعلى الفلك تحملون وعلى الإبل من الألعام في البر وعلى السفن في البحر تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ولقد بعثنا نوحا عليه السلام إلى قومه يدعوهم إلى الله فقال لهم يا قوم يعبدوا الله وحده ما لكم من معبود بحق غيره سبحانه أفلت تتقون الله بامتثال أوامره وجه تنابن وهيه فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فقال الأشراف والسادة الذين كفروا بالله من قومه لأتماعهم وعامتهم ما هذا الذي يزعم أنه رسول إلا بشر مثلكم يريد الرئاسة والسياذة عليكم ولو شاء الله أن يرسل إلينا رسولا لأرسله من الملائكة ولم يرسله من البشر ما سمعنا بمثل ما دعاه عند اسلافنا الذين سبقونا إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين ما هو إلا رجل به جنون لا يعي ما يقول فانتظروا به حتى يتضح أمره للناس قال رب انصرني بما كذبون قال نوح عليه السلام قال نوح عليه السلام رب انصرني عليهم بأن تنتقم لي منهم بسبب تكذيبهم إياي فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها, فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فأوحينا إليه, بم... فأوحينا إليه أن يصنع السفينة بمرأة منهم وتعليمنا إياك كيف تصنعها فإذا جاء أمرنا بإهلاكهم ونبع الماء بقوة من المكان الذي يخبز فيه فأدخل فيها من كل الأحياء ذكرا وأنثى ليستمر النسل وأدخل أهلك الذي وأد... وأدخل أهلك إلا من سبق عليه القول من الله بالإهلاك مثل زوجتك وابنك مثل زوجتك وابنك وابنك ولا تقتلني في الذين ظلموا بالكفر بطالب نجاتهم وترك إهلاكهم إنهم مهلكون لا محاله بالغرق في ماء الطوفان من فوائد الآيات لطف الله بعباده ظاهر بإنزال المطر وتيسير الانتفاع به التنويه بمنزلة الشجرة الزيتون اعتقاد المشركين ألوهية الحجر وتكذيبهم بنبوة البشر دليل على سخف عقولهم نصر الله لرسله ثابت عندما تكذبهم عندما تكذبهم اممهم فاذا استويت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فاذا علوت على السفينه انت ومن معك من المؤمنين الناجين فقل الحمد لله الذي انقاذنا من القوم الكافرين فاهلكهم أقرب أنزلني مزدم مبارك وأآ تخير من الأرض إنزالا مباركا وأت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وَإِن كُنَّا لمبتلين إن في ذلك المذكور من اننجاء نوح والمؤمنين مَعَهُ وإلا الْكَافِرِينَ لدلالات جلية على قدرتنا على نصر رسلنا جلية على قدرتنا على نصر رسلنا واهلاك المكذبين بهم وان كنا لمختبرين قوم نوح بإرساله إليهم المؤمن من الكافر ليتضح المؤمن من الكافر والمطيع من العاصي ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ثم أنشأنا من بعد إهلاك قوم نوح أمة أخرى فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فبعثنا فيهم رسولا منهم يدعوهم إلى الله فقال لهم أعبدوا الله وحده ما لكم من معبود بحق غيره سبحانه أفلتت تتكون الله بالجتناب نواهيه وامتثال أوامره وقال, الملك ال... وقال الملأ الذين كفروا من قومه وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون وقال الأشرف والسادة من قومه الذين كفروا بالله وكذبوا بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب وأطغاهم ما وسعنا لهم من النعم في الحياة الدنيا قالوا لاتباعهم وعامتهم ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون منه فليس له مزي فليس له مزية عليكم حتى يبعث رسولا إليكم فليس له مزية عليكم حتى يبعث إليكم ولئن اطعت بشرا مثلكم إنكم اذا لخاسرون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون لعدم انتفاعكم بطاعته لترككم آلهتكم واتباعي من لا فضيلة له عليكم أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون أيعدكم هذا الذي يزعم أنه رسول أنكم إذا ميتم وصرتم ترابا وعظاما بارية أنكم تخرجون أنكم تخرجون من قبور أنكم تخرجون من قبوركم أحياء أي عقل هذا هيهات هيها تنمات توعدون بعيد جدا ما توعدون به من إخراجكم من قبوركم من إخراجكم من قبوركم أحياء بعد موتكم ومصيركم ترابا وعظاما باريا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ليست الحياة ليست الحياة إلا الحياة الدنيا ليست الحياة إلا الحياة ليست الحياة, إلا الحياة, إلا الحياة الدنيا لا الحياة الآخرة تموت الأحياء منا ولا تحيا ويولد آخرون فيحيون ولسنا بمخرجين بعد موتنا الحساب يوم القيامة إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين ما هذا الذي يدعي أنه رسول إليكم إلا رجل اختلق على الله كذبا بادعائه هذا ولسنا له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال الرسول رب انصرني عليهم بأن تنتقم لي منهم بسبب تكذيبهم إياه قال عما قليل ليصبحن نادمين فأجابه الله قائلا بعد زمن قليل سيصبح هؤلاء المكذبون بما جئت به نادمين على ما وقع منهم من التكذيب فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا, بالحق بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين فأجابه الله قائلا فأخذهم صوت شديد مهلك باستحقاقهم العذاب لتعنتهم فصيرتهم هلك مثل غثاء السيل فهلاك للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ثم بعد إهلاكهم أنشأنا أقواما وأمما آخرين مثل قوم نوط وقوم شعيب وقوم يونس من فوائد الآيات وجوب حمد الله على نعم الترف في الدنيا من أسباب الأفلت أو الاستكبار عن الحق عاقبة الكافر الندامة والخسران الظلم سبب في البعد عن رحمة الله ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون لا تتقدم أي أمة لا تتقدم أي أمة من هذه الأمم المكذبة لا تتقدم أي أمة من هذه الأمم المكذبة الوقت المحدد لمجيئها لاكها ولا تتأخر, ولا تتأخر عنه مهما كان لها من الوسائل ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم بعثنا رسلنا متتابعين رسولا رسولا كلما جاء أمة من تلك الأمم رسولها المبعوث إليها كذبوا فأتبعنا بعضهم ببعض بالهلاك فلم يبقى لهم وجود إلا أحاديث الناس عنهم فهلاك لقوم الله يؤمنون بما جاءتهم به رسلهم من عند ربهم ثم أرسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين ثم بعثنا موسى واخاه هارون بآياتنا التسع العصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم والطوفان والسنون ونقص الثمرات وبحجة واضحة إن فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين بعثناهما إلى فرعون والأشراف من قومه فاستكبروا فلم ينقادوا للإيمان لهما وكانوا قوما مستعدين على الناس بالقهر والظلم فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا لا مزيت لهم علينا وقومهما بنو إسرائيل لنا مطيعون خاضعون فكذبوهما فكانوا من المهلكين فكذبوهما فيما جاء به من عند الله فكانوا بسبب تكذيبهم من المهلكين بالغرق ولقد أتينا موسى الكتاب لهم يهتدون ولقد أعطينا موسى التوراة رجاء أن يهتدي بها قومه إلى الحق ويعملوا بها واجعلنا بن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قران ومعين وصيرنا عيسى ابن مريم وامه مريم علامة دالة على قدرتنا فقد حملت به من غير أب وآوينهما إلى مكان مرتفع من الأرض مستو صالح للاستقرار, مستو صالح للاستقرار عليه فيه ماء جار متجددة يا أيها الرسل كنوا من الطيبات وعملوا صالحا اني بما تعملون عليم يا أيها الرسل كل مما أحللت لكم مما يستطاب أكله وعملوا عملا صالحا موافقا للشرع إني بما تعملون من عمل عليم لا يخفى علي من أعمالكم شيء وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وإن ملتكم أيها, وإن ملتكم أيها الرسل ملة واحدة وهي الإسلام وأنا ربكم لا رب لكم غيري فاتقوني بامتثال أوامري وجتناب نواهي فتقطعوا امرهم بينهم زبورا كل حزب بما لديهم فرحون فتفرق أتباعهم بعدهم في الدين فصاروا احزاب وشيعة كل حزب معجب بما يؤمن أنه هو الدين المرضي عند الله كل حزب معجب بما يؤمن أنه هو الدين المرضي عند الله ولا يلتفت إلى ما عند غيره فذرهم في غمرتهم حتى حين فاتركم أيها الرسول فيما هم فيه من الجهل والحيرة إلى حين نزول العذاب بهم أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون أيظن هؤلاء الأحزاب الفرحون بما لديهم أن أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد في الحياة الدنيا هو تعجيل خير لهم يستحقونه هو تعجيل خير لهم يستحقونه ليس الأمر كما ليس الأمر كما ظنوا إنما نعطيهم ذلك إملا واستدراج لهم لكنهم لا يحسون بذلك إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إن الذين هم مع إيمانهم وإحسانهم وجلون من ربهم والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بآيات كتابه يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين هم يوحدون ربهم لا يشركون به شيئا من فائد الآيات الاستكبار مانع من التوفيق للحق إطابة الماء المأكلي له أثر في صلاح القلب وصلاح العمل التوحيد ملة جميع الأنبياء ودعوتهم التوحيد ملة جميع الانبياء ودعوتهم الانعام على الفاجر ليس إكراما له وإنما هو استدراج والذين, والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون والذين يجتهدون في أعمال البر ويتقربون إلى الله بالأعمال الصالحة وهم خائفون لا يد وهم خائفون لا يتقبل الله منهم إنفاقهم وأعمالهم الصالحة إذا رجعوا إليه يوم القيامة أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون أولئك الموصوفون بهذه الصفات العظيمة يبادرون إلى الأعمال الصالحة وهم إليها سابقون ومن أجلها سابقوا غيرهم ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون ولا نكلف نفسا إلا قدر ما تستطيعه من العمل وعندنا كتاب أثبتنا فيه عمل وعندنا كتاب أثبتنا فيه وعندنا كتاب أثبتنا فيه عمل كل عامل ينطق بالحق الذي لا يتفيه فيه وهم لا يظلمون بنقص حسناتهم ولا زيادة سيئاتهم بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون بل قلوب الكفار في غفلة من هذا الكتاب الذي ينطق بالحق بل قلوب الكفار في غفلة من هذا الكتاب الذي ينطق بالحق والكتاب الذي نزل عليهم ولهم أعمال أخرى دون ما هم فيه من الكفر هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون حتى إذا عقبنا منعميهم في الدنيا بالعذاب حتى إذا عقبنا منعميهم في الدنيا بالعذاب يوم القيامة إذا هم يرفعون أصواتهم مستغين حتى إذا عقبنا منعميهم في الدنيا بالعذاب يوم القيامة إذا هم يرفعون أصواتهم مستغين لا تجأر اليوم إنكم منا لا تنصرون فيقال لهم تيئيسا لهم من رحمة الله لا تصرخوا ولا تستغيثوا في هذا اليوم فإنه لا ناصر لكم يمنعكم من عذاب الله قد كانت آياتي تطلع عليكم فكنتم على آقابكم تنكصون قد كانت آيات كتاب الله تقرأ عليكم في الدنيا فكنتم ترجعون مولين عنها إذا سمعتموها كراحية لها مستكبرين به ساميرا تهجرون تفعلون ذلك مستكبرين على الناس بما تزعمونه من أنكم أهل الحرم ولستم أهله لأن أهله هو المتقون وتتسامرون حولهم بالسيء من القول فأنتم لا تقدسونه افلم يتدبرون قول ام جاءهم ما لم ياتي ابائهم الاولين افلم يتذبر هؤلاء المشركون ما انزل الله من القران ليؤمنوا به ويعملوا بما فيه ام جاءهم ما لم ياتي اسلافهم من قبلهم فاعرضوا عنه وكذبوا به ام جاءهم ما لم ياتي أم جاءهم ما لم ياتي اسلافهم من قبلهم فاعرضوا عنه وكذبوا به أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون <تصفيق> أم إنهم لم يعرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إليهم فهم منكرون له لقد عرفوه وعرفوا صدقه وأمانته أم إنهم لم يعرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إليهم فهم منكرون له لقد عرفوه وعرفوا صدقه وأمانته أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون بل يقولون هو مجنون لقد كذبوا بل يقولون هو مجنون لقد كذبوا بل جاءهم بالحق الذي بل يقولون هو مجنون لقد كذبوا بل جاءهم بالحق الذي لا ميرَة فيه أنه من عند الله ومعظمهم كارهون للحق مبغضون له حسدا من عند انفسهم وتعصبا لباطلهم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهم بل بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ولو أجر الله الامور ودبرها على وفق ما تهواه انفسهم لفسدت السماوات والارض وفسد من فيهن لجهلهم بعواقب الأمور وبالصحيح والفاسد من التدبير بل أتيناهم بما فيه عزهم وشرفهم وهو القرآن فهم عنه معرضون أم تسألهم خرجا أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين هل طلبت أيها الرسول أجرا هل طلبت أيها الرسول أجرا من هؤلاء على ما جئتهم به وذلك جعلهم يرفضون الدعوة هذا لم يحدث منك فثواب ربك وأجره خير من ثوابها هؤلاء وغيرهم فثواب ربك وأجره خير من ثوابها أولئك وغيرهم وهو سبحانه خير الرزقين وإنك لا تدعهم إلى صراط مستقيم وإنك أيها الرسول لا تدعو هؤلاء وغيرهم إلى طريق إلى طريق مستقيم النعوج جافي وهو طريق الإسلام وهو طريق الإسلام وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن السراط لناكبون وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من حساب وعقاب وثباب عن طريق الإسلام لمائلون إلى غيرها من الطرق المعوجة الموصلة إلى النار أو الموصلة إلى النار من فوائد الآيات خوف المؤمن من عدم قبول عمله الصالح سقوط التكليف بما لا يستطاع ورحمة بالعبادة الطرف مانع من موانع الاستقامة وسبب في الهلاك قصور عقل البشر عن إدراك كثير من المصالح ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طغيانهم يعمهون ولو رحمناهم ورفعنا عنهم ما بهم من قحط وجوع لتمادوا في ظلالهم عن الحق لتمادوا في ضلالهم عن الحق يترددون ويتخبطون ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ولقد اختبرناهم بانواع المصائب فما تذللوا لربهم ولا خضعوا له وما دعوه الخاشعين ليرفع عنهم المصائب وما دعوه خاشعي وما دعوه خاشعين ليرفع عنهم المصائب عند نزولها حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد شديدا هم فيه مبرسون حتى إذا فتحنا عليهم بابا من العذاب الشديد إذا هم فيه آيسون من كل فرج وخير وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ولما كان إنكار البعث لا يقع ممن ينتفع بسمعه وبصره وعقله, وعقله ذكرهم الله بما أنعم عليهم به منها فقال الآية والله سبحانه هو الذي خلق لكم أيها المكذبون بالبعث السمع لتسمعوا به والبصر لتبصروا بها والقلوب لتفقهوا بها ومع ذلك لا تشكرونه على هذه النعم إلا قليلا وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي خلقكم أيها الناس في الأرض وإليه وحده يوم القيامة تحشرون للحساب والجزاء وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون وهو وحده سبحانه الذي يحيي فلا محي وهو وحده وهو وحده سبحانه الذي يحيي فلا محي غيره وهو وحده الذي يميت فلا مميت سواه وإله وحده تقدير اختلاف الليل والنهار ظلما وإنارة وطولا وقصرا أفلا تعقلون قدرته وتفرده بالخلق والتدبير بل قالوا مثل ما قال الأولون بل قالوا مثل ما قال آباؤهم وأسلافهم في الكفر قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون قالوا على وجه الاستبعاد والإنكار أئذا متنا وصرنا ترابا وعظاما بارية أئنا لمبعوثون أحياء للحساب لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين لقد وعدنا هذا الوعد هو البعث بعد الموت ووعد أسلافنا من قبل بذلك ولم نرى ذلك الوعد تحقق ما هذا إلا أباطيل الأقدمين وأكاذيبهم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعدون قل أيها الرسول لهؤلاء الكفار المنكرين للبعث لمن هذه الأرض ومن عليها إن كان لكم علم سيقولون لله قل أفلا تذكرون سيقولون الأرض ومن عليها لله فقل لهم ألا تتذكرون أن من له الأرض ومن عليها قادر على إحيائكم بعد موتكم قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم قل لهم من رب السماوات السبع ومن رب العرش العظيم الذي لا يوجد مخلوق أعظم منه سيقولون لله قل أفلا تتقون سيقولون السماوات السبع والعرش العظيم ملك لله فقل لهم أفلا تتقون الله بامتثال أوامره وجتناب نواهيه لتسلموا من عذابه قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجير عليه إن كنتم تعلمون قل لهم من الذي بيده ملك كل شيء لا يشذ عن ملكه شيء وهو يغيث من شاء من عباده ولا أحد يمتنع ممن أراده هو بسوء فيدفع عنه العذاب إن كان لكم علم سيقولون لله قل فانا تسحرون سيقولون ملك كل شيء بيده سبحانه فقل لهم فكيف تذهب عقولكم وتعبدون غيره مع اقراركم وتعبدون غيره مع اقراركم بذلك من فوائد الايه عدم اعتبار الكفار بالنعمه أو النقم التي تقع عليهم دليل على فساد فطرهم دليل على فساد في طرهم. كفران النعم صفة من صفات الكفار. التمسك بالتقليد الأعمى يمنع من الوصول للحق. الإقرار بالربوبية ما لا يصحبه إقرار. الإقرار بالربوبية ما لم يصحبه إقرار بالأروهية لا ينجي صاحبه. إنهم أقروا بال بالربوبية. من رب السماوات والأرض من خلق كذا يقرون. الربوبية هو كل ما يكون من الله سبحانه وتعالى للعباد الخلق الرزق كل دوت يقرون انه من عند الله سبحانه وتعالى الالهية العكس كل ما يكون من العبد لله سبحانه وتعالى العبادة التضرع الدعاء فهم يقرون بالربوبية لكن لا يقرون بالربوبية بالالهية إذنك الاقرار بالربوبية ما لم يصحبها اقرار بالالهية لا ينجي صاحبه بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ليس الأمر كما يدعون بل جئناهم بالحق الذي لا مرية فيه وإنهم لكاذبون فيما يدعونه لله من الشريك والولد تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعنى بعضهم على بعض فتع سبحان الله عما يصفون ما اتخذ الله من ولد كما يزعم الكفار وما كان معه من معبود بحق ولو فرض أنه معه معبود بحق لذهب كل معبود بنصيبه من الخلق الذي لذهب كل معبد بنصيبه من الخلق الذي خلقه ولغالب بعضهم بعضا فيفسد نظام الكون والواقع أن شيئا من ذلك لم يحدث فدل على أن المعبود بحق واحد وهو الله وحده تنزه وتقدس عما يصفه به المشركون مما لا يريق به من الولد والشريك عالم الغيب والشهادة فتعاد عما يشركون عالم كل ما غاب عن خلقه وعالم كل ما يشاهد وعالم كل ما يشاهد ويدرك بالحواس لا يقف عليه شيء من ذلك فتعالى سبحانه أن يكون له شريك قل رب اما تريني ما يوعدون قل ايها الرسول رب إما تريني في هؤلاء المشركين ما وعدتهم من العذاب رب فلا تجعلني في القوم الظالمين رب إن عاقبتهم وأنا أشاهد ذلك فلا تجعلني فيهم فيصيبني ما أصابهم من العذاب فيصيبني ما اصابهم من العذاب وإن على أن نريك ما نعيدهم وَإِنَّ عَلَى أن نجعلك تشاهد وترى ما نعيدهم به من العذاب لقادرون لا نعجز عن ذلك ولا عن غيره ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون ادفع أيها الرسول من يسيئ إليك بالخصلة التي هي أحسن بأن تصفح عنه وتصبر على أذاه نحن أعلم بما يصفون من الشرك والتكذيب وبما يصفونك به مما لا يليق بك كالسحر والجنون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وقل رب أعتصم بك من نغزات وقل رب أع... أعتصم بك من نزغات الشياطين ووساوسهم وأعوذ بك رب أي يحضرون وأعوذ بك ربي أن يحضروني في شيء من أموري حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي رجعون حتى إذا جاء أحد هؤلاء المشركين الموت وعاين ما ينزل به قال ندما على ما فات من عمره وفرط في جنب الله ربي ارجعني ربي ارجعني إلى الحياة الدنيا لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إن كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون لعل أعمل, أعمل عملا صالحا إذا رجعت إليها كلا ليس الأمر كما طلب إنها مجرد كلمة هو قائلها فلو رد إلى الحياة الدنيا لما وفى بما وعد به وسيبقى هؤلاء المتوفون. وسيبقى هؤلاء المتوفون في حاجز بين الدنيا والآخرة إلى يوم القيامة إلى يوم البعث والنشور فلا يرجعون منه إلى الدنيا ليستدركوا ما فاتهم ويصلحوا ما أفسدوه فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يوم يومئذ ولا يتساءلون فإذا نفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن النفخة الثانية المؤذنة بالقيامة فلا أنساب بينهم يتفاخرون بها لانشغالهم بأهوال الآخرة ولا يسأل بعضهم بعضا لانشغالهم بما يهمهم فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون فمن ثقلت موازينه برجحان حسناته على سيئاته فأولئك هم المفلحون بما ينالونه من مطلوبهم وما يجنبون من مرهوبهم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ومن خفت موازينه لرجحان سيئاته على حسناته فأولئك هم الذين ضيعوا أنفسهم بفعل ما يضرها وترك ما ينفعها من الإيمان والعمل الصالح فهم في نار جهنم ماكثون لا يخرجون منها تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون تحرق وجوههم النار وهم فيها قد تقلصت شفاههم العنيا والسفلى عن أسنانهم من شدة العبوس سلم يا ربي من فوائد الآيات الاستدلال باستقرار نظام الكون على وحدانية الله إحاطة علم الله بكل شيء معاملة المسيء بالإحسان أدب إسلامي رفيع له تأثيره البالغ في الخصم ضرورة الاستعادة بالله من وساوس الشياطين ضرورة الاستعادة بالله من وساوس الشيطان وإغراءاته ألم تكن آيات تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ويقال لهم تقريعا لهم ألم تكن آيات القرآن تقرأ عليكم في الدنيا فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلب علينا شقواتنا وكنا قوما ضالين قالوا ربنا غلب قالوا ربنا غلب علينا ما سبق في علمك من شقواتنا وكنا قوما ضالين عن الحق ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإننا ظالمون ربنا أخرجنا من النار فإن رجعنا إلى ما كنا عليه من الكفر والضلال فإن ظالمون لأنفسنا قد انقطع عذرنا قال اخسأ فيها ولا تكلمون قال الله اسكنوا أذلاء مهالين في النار ولا تكلموني إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمن وأنت خير الرحمين إنه كان فريق من عباد الذين آمنوا به يقولون ربنا آمنا بك فاغفر لنا ذنوبنا وارحمن برحمةك وأنت خير الرحمين فاتخذتموهم سخريا حتى ساوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون فاتخذتم هؤلاء المؤمنين ادعين ربهم محلا للاستهزاء تسخرون منهم وتستهزئون بهم حتى انساكم الانشغال بالسخريه منهم ذكر الله وكنتم تضحكون منهم سخريه واستهزاء إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون إني جزيت هؤلاء المؤمنين الفوز بالجنة يوم القيامة لصبرهم على طاعة الله وعلى ما كانوا يتلقونه منكم من الأذى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين ولما سألوا الرجوع إلى الدنيا ليصلحوا ما أفسدوا ذكرهم بما عمروا فيها مما يمكنهم من التوبة لو أرادوا ذلك الآية قال كم, ك... قال كم مكثتم في الأرض من السنين وكم أضعتم فيها من وقت قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فسأل العادين فيجيبون بقولهم مكثنا يوما أو جزءا من يوم فاسأل الذين يعنون بحساب الأيام والشهور. قال إن لبثتم إلا, إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قال لو أنكم قال ما مكثتم في الدنيا إلا زمنا قليلا يسهل الصبر فيه على الطاعة لو أنكم كنتم تعلمون مقدار مكثكم. افحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون افحسبتم أيها الناس أنما خلقناكم لعبا دون حكمة فلا ثواب ولا عقاب مثل البهائم وأنكم لا ترجعون إلينا يوم القيامة للحساب والجزاء فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم فتنزه الله الملك المتصرف في خلقه بما شاء الذي هو حق ووعده حق وقوله حق لا معبود بحق غيره رب العرش الكريم الذي هو أعظم المخلوقات ومن كان ربا لأعظم المخلوقات فهو ربها كلها ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ومن يدعو مع الله معبودا آخر لا حجة له على استحقاقه العبادة وهذا شأن كل معبود غير الله فإنما جزاء عمله السيء عند ربه فإنما جزاء عمله السيء فإنما جزاء عمله السيء عند ربه سبحانه فإنما جزاء عمله السيء عند ربه سبحانه فهو الذي يجازيه بالعذاب عليه إنه لا يفوز الكافرون بنيل ما يطلبون ولا بالنجاة مما يرهبون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل أيها الرسول ربي اغفر لي ذنوبي وارحمني برحمتك وأنت خير من رحم ذا ذنب فقبل توبته من فوعد الآيات الكافر, الكافر حقير مهان عند الله الاستهزاء بالصالحين ذنب عظيم يستحق صاحبه العذاب تضيع العمر لازم من لوازم الكفر الثناء على الله مظهر من مظاهر الأدب في الدعاء لما افتتح الله سبحانه السورة بذكر صفات فلاح المؤمنين ناسب أن تختم السورة بذكر خسارة الكافرين وعدم فلاحهم الحمد لله أتممنا سورة الأنو وده يعني سبحان الله مبحث كبير برضو موضوع المناسبة ما بين بداية الصور ونهايتها وبداية كل صورة, و نهاية كل صورة وبداية الصورة التي بعدها اسم الصورة وموضوع الصورة موضوعات الصورة التي فيها يعني موضوع مبحث كبير يعني يستحق الدراسين مرحبا بكم يا رحبة الكرام جميعا كل الفيديوهات اللي احنا السابقه موجوده على القناه يعني البث ينتهي وتلاقي ان شاء الله الفيديو موجود محفوظ على القناه اللهم امين اخي محمد مرحبا اخي أسامة بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على كلماتك الجميله واصلى الله سبحانه وتعالى ان يجعلني خيرا مما تظنون وان يغفر لي ما لا تعلمون ولا لا يؤخذني مما تقولون اللهم آمين بارك الله فيكم جميعا هدول الصوت اللي بيبقى في الخلفيات ياما ناس انتقدوني عليه مع ان يعني هذه الاصوات انا لا ادخل اي صوت ابدا لا صوت عزف ولا اي حاجة من الحاجات خالص كل الاصوات اللي على القناة عندي كلها بصوتنا كل الخلفيات مجرد يعني أخذ كده أي يسيرة يعني لأننا يعني قبرة في موضوع الهندسة الصوتية ففاهم الحاجات دي بتتعمل إزاي يعني ربنا يرضى عنا وعنكم جميعا يا أخوات بارك الله فيكم طيب نبأ إن شاء الله في سورة النور أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح يصلحنا ويصلح أولادنا وبناتنا الله يعني موضوع ذا شجون أو ذو شجون أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا ويصلح أولادنا وأن يحفظهم من هذه الفتن التي يعني تطل علينا من كل مكان أسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعفيه طيب نبدأ شاء الله سورة النور سورة النور هي سورة مدنية من مقاصد السورة الدعوة إلى العفاف وحماية الأعراض بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون هذه سورة أنزلناها وأوجبنا العمل بأحكامها وأنزلنا فيها آيات بينات رجاء أن تتذكروا ما فيها من الأحكام فتعملوا به الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزانية والزاني البكراني فجليدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رقة ورحمة بحيث لا تقيمون عليهم الحد أو تخففونه عنهما إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليحضر إقامة الحد عليهم جمع من المؤمنين إمعانا في التشهير بهما وردعا لهما ولغيرهما الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين لتفضيع الزنا ذكر الله أن الذي اعتاده لا يرأ أن الذي اعتاده لا يرغب في الزواج إلا من زانية مثله أو مشركة لا تتوقى الزنى مع عدم جواز نكاحها والتي اعتادت الزنا لا ترغب في الزواج إلا من زان مثلها أو مشرك لا يتوقاه مع حرمة زواجها منه وحرم لكاح الزانيه وانكاح الزاني على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدوا اولئك هم الفاسقون والذين يرمون بالفاحشة عفائف من والذين يرمون بالفاحشة عفائف من النساء والعفاف من الرجال مثلهن ثم لم يأتوا بأربعة شهود على ما رموهم به من الفاحشة فجلدوهم الحكام ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك الذين يرمون العفائف هم الخارجون, هم الخارجون عن طاعة الله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا إلى الله بعد أن إلا الذين تابوا إلى الله بعد الذي أقدموا عليه من ذلك وأصلحوا أعمالهم فإن الله يخبر توبتهم وشهادتهم إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شورا والذين والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا انفسهم فشهادة احديم أربع شهادات بالله فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ورجال الذين يرمون زوجاتهم وليس لهم شهود غير أنفسهم وليس لهم شهود غير أنفسهم يشهدون على صحة ما رموهن به يشهد الواحد منهم أربع شهادات بالله إنه لصادق فيما رمى به زوجته من الزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم في شهادته الخامسة يزيد الدعاء على نفسه باستحقاق اللعنة إن كان كاذبا فيما رماها به ويدرى عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فتستحق هي بذلك أن تحد حد الزنا ويدفع عنها هذا الحد أن تشهد أربعة أن تشهد هي أربع شهادات بالله إنه لكاذب فيما رماها به والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم في شهادتها الخامسة تزيد الدعاء على نفسها بغضب الله عليها إن كان صادقا فيما رماها به ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ولو لا تفضل الله عليكم أيها الناس ورحمةه بكم وأنه تواب على من تاب من عباده حكيم في تدبيره وشرع لا عاجلكم بالعقوبة على ذنوبكم ولا فضحكم بها. من فائد الآيات التمهيد للحديث عن الأمور العظام بما يؤذن بعظمها الزاني يفقد الاحترام والرحمة في المجتمع المسلم. الحصار الاجتماعي على الزنا وسيلة لتحصين المجتمع منهم ووسيلة لردعهم عن الزنا تنويع عقوبة القاذف إلى عقوبة الحد. تنويع عقوبة القاذف إلى عقوبة مدية الحد ومعنوية رد شهادته والحكم عليه بالفسق دليل على خطورة هذا الفعل لا يثبت الزنا إلا ببينه والدعاءه دونها قذف إن الذين جاءوا بالإثك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل مريم منهم مكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم إن الذين جاءوا بالبهتان وهو رمي إن الذين جاءوا بالبهتان وهو أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة جماعة تنتسب إليكم أيها المؤمنون لا تظن أن ما افتروه شر لكم بل هو خير لما فيه من الثواب والتمحيص للمؤمنين ولما يصحبه من تبرئة أم المؤمنين لكل واحد شارك في رميها بالفاحشة جزاء مكتسبه من الإثم لتكلمه بالإفك والذي تحمل معظم ذلك والذي تحمل معظم ذلك ببدءه به له عذاب عظيم والمقصود به رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين هل إذا سمع المؤمنون والمؤمنات هذا الإفك العظيم ظنوا سلامة من افتري عليه, عليه ذلك من إخوانهم المؤمنين وقالوا هذا كذب واضح لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون هل لا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على فريتهم العظيمة بأربعة شهود يشهدون على صحة ما نسبوا إليها فإذ لم يأتوا بأربعة شهود على ذلك ولن يأتوا به أبدا فهم كاذبون في حكم الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم ولولا تفضل الله عليكم أيها المؤمنون ورحمته بكم حيث لم يعاجلكم بالعقوبة وتابع على من تاب منكم فأصابكم عذاب عظيم بسبب ما خضتم فيه من الكذب والافتراء على أم المؤمنين إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم إذ يرويه بعضكم عن بعض وتتناقلونه بأفواهكم مع بطلانه فما لكم, فما لكم به علم وتظنون أن ذلك سهل هين وهو عند الله عظيم لما فيه من الكذب ورمي بريء ولولا إذ سمعتمه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم وهلا إذ, وهل إذ سمعتم هذا الإفك قلتم ما يصح لنا أن نتكلم بهذا الأمر الشنيع تنزيها لك ربنا هذا الذي رموا به أم المؤمنين كاذب عظيم يا أيها الذين تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين يذكركم الله وينصحكم أن تعودوا لمثل هذا الإفك فترموا, فترموا بريئا بالفاحشه إن كنتم مؤمنين بالله يذكركم الله وينصحكم ان تعودوا لمثل هذا الافك فترموا بريئا بالفاحشه ان كنتم مؤمنين بالله ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ويوضح الله لكم الآيات المستملة على احكامه ومواعظه والله عليم بافعالكم لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيكم عليها حكيم حكيم في تدبيره وشرعه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 الله يعلم كذبهم وما يقول إليه أمر العبادة ويعلم مصالحهم وأنتم لا تعلمون ذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم ولولا تفضل الله عليكم أيها الواقعون في الإفك ورحمته بكم ولولا أن الله رؤوف رحيم بكم لعاجلكم بالعقوبة من فوائد الآيات تركيز المنافقين على هدم مراكز الثقة في المجتمع المسلم بإشاعة الاتهامات الباطلة المنافقون قد يستدرجون بعض المؤمنين لمشاركتهم في أعمالهم تكريم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بتبرئتها من فوق سبع سماوات ضرورة التثبت تجاه الشائعات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 يا ايها الذين آمنوا بالله وعملوا بشرعه لا تتبعوا طرق الشيطان في تزيينه للباطل ومن يتبع طرقه فانه يأمر بالقبيح من الافعال والاقوال وبما ينكره الشرع ولولا فضل الله عليكم ايها المؤمنون ما طهر منكم من ما طهر منكم من احد ابدا بالتوبه ان تاب ولكن الله يطهر من يشاء بقبول توبته والله سميع لأقوالكم عليم بأعمالكم لا يغفى عليه منها شيء وسيجازيكم عليها ولا يأتلئون الفضل منكم والسعة ان يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفحوا ألا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم ولا يحلف أهل الفضل في الدين ولا يحلف أهل الفضل في الدين وأصحاب الساعة في المال على ترك إعطاء قر على ترك إعطاء أقربائهم المحتاجين لما هم عليهم من الفقر لما هم عليه من الفقر من المهاجرين في سبيل الله لذم ولا يحلف أهل الفضل في الدين وأصحاب الساعة في المال على ترك إعطاء قر على ترك إعطاء أقرب على ترك إعطاء أقربائهم المحتاجين لما هم عليه من الفقر من المهاجرين في سبيل الله لذنب يرتكبوه، وليعفوا عنهم وليصفحوا عنهم ألا تحبون أن يغفر الله لكم ذنوبكم إذا عفوتم عنهم وصفحتم والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم فليتأس به, به عباده نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما حلف على ترك الإنفاق على مصطح لمشاركته في الإفك يعني كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مسطح وكان يعني من أقربائه فلما تكلم في عائشة رضي الله عنها أرضها حلف أبو بكر أنه سيمنع عنه العطاء فأنزل الله سبحانه على هذه الآيات ولا يأتري أي لا يحلف قول الفضل منكم وسعة شوف ربنا سبحانه على يسمي أبا بكر رضي الله عنه بأهل الفضل والسعة والياتي والفضل مِنْكُمْ واسع ايات تقول القربه والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفحوا شفت تكلم في ابنته رضي الله عنها يعني ولكن المصحى صلى الله عليه دعاه للعفو والصفح الا تحبون ان ينصر الله لكم حتى سيدنا ابو رضي الله عنهم قال بل, بل أحب يا رب بل أحب. وعاف عنه رضي الله عنه إن الذين يرمون المحصلات إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات العين في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين يرمون العفائف الغافلات عن الفاحشة التي لا يفطن لها المؤمنات طردون من رحمة الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم في الآخرة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يحصل لهم ذلك العذاب يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألسنتهم بما نطقوا به من الباطل وتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين في ذلك اليوم يوفيهم الله جزاءهم بعدل ويعلمون أن الله سبحانه هو الحق فكل ما يصدر عنه من خبر أو وعد أو عيد حق واضح لا مرية فيه الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك ممرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم كل خبيث من الرجال والنساء والأقوال والأفعال مناسب وموافق لما هو خبيث وكل طيب من ذلك مناسب وموافق لما هو طيب أولئك الطيبون والطيبات مبرؤون مما يقوله مبرؤون مما يقوله عنهم الخبيثون والخبيثات لهم مغفرة من الله يغفر بها ذنوبهم ولهم رزق كريم وهو الجنة يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على هذا ذلك خير لكم لعلكم تذكرون يا ايها الذين ولما كان كان العورات ولما كان للطلاع لإثارة الشهوة المؤدية لارتكاب الزين المذكور في بداية السورة أمر الله بالاستئذان على البيوت حماية للنظر من الاطلاع على العورات فقال الآية يا أيها الذين آمنوا بالله آمنوا بالله وعملوا بشرع لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا, حتى حتى تستأذنوا ساكنيها في الدخول عليهم وتسلم عليهم بأن تقولوا في السلام والاستئذان السلام عليكم أدخل ذلك الاستئذان الذي أمرت به خير لكم من الدخول فجأة لعلكم تتذكرون ما أمرت به فتمتثلوا وشوفوا الله الآية حتى تستأنسو مش حتى تستأذنو تستأذنو لا يعني تطلب الاستئناس هل ولودك في هذا البيت يحصل به أنز أو لا ما ممكن الواحد يعني يأذن لك ولكن وهو كاره فالواحد يعني بيستأنس قبل أن يستأذن من فوائد الآيات إغراءات الشيطان ووسائله داعية إلى ارتكاب المعاصي فليحذرها المؤمن التوفيق للتوبة والعمل الصالح من الله لا من العبد العفو والصفح عن المسيء سبب لغفران الذنوب قذف في من كبائر الذنوب مشروعية الاستئذان لحماية النظر والحفاظ على حرمة البيوت فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم فإن لم تجدوا في تلك البيوت أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم في دخولها ممن يملك الإذن وإن قال لكم أربابها يرجعوا فارجعوا ولا تدخلوها فإنه أطهر لكم عند الله والله بما تعملون عليم لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ليس عليكم حرج أن تدخلوا دون استئذان بيوتا عامة ليس عليكم حرج أن تدخلوا دون استئذان بيوتا عامة لا تخص لا تختص بأحد أعدة للانتفاع العام كالمكتبات والحوانيت في الأسواق والله يعلم ما تظهرون من أعمالكم وأحوالكم وما تخفون لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجازيكم عليه ولما كان النظر بريدا ولما كان النظر بريدا إلى الزنا أمر الله بغض البصر لنوقاية منه فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك لهم إن الله خبير بما يصنعون قل أيها الرسول للمؤمنين يكفوا من أبصارهم عن النظر إلى ما يحل لهم من الإسراء والعورات ويحفظوا فروجهم من الوقوع في المحر ويحفظ فروجهم من الوقوع في المحرم ومن كشفها ذلك الكف عن النظر إلى ما حرمه الله وحفظ الفروج أطهر لهم عند الله إن الله خبير بما يصنعون لا يخفى عليه شيء, لا يخفى عليه شيء منه وسيجازيهم عليه وقل للمؤمنات يغضضن من أَبْصَارِهِنَّ ويحفظن فُرُوجَهُنَّ ولا يبذين زينتهن إِلَّا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبذين زينتهن إلا لبعولتهن أَوْ آبائهن أَوْ آباء بعولتهن أو, أبنائهن أو, أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن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 وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقل للمؤمنات يكففن من أبصارهن عن النظر إلى, ما يحل لهن النظر إلى ما لا يحل لهن النظر إليه من العورات ويحفظن فروجهن بالبعد عن الفاحشة وبالستر ولا يظهرن زينتهن لأجانب إلا ما ظهر منها مما لا يمكن إخفاؤه كثياب والظرنا بِأَغْطِيَتِهِنَّ عَلَى فتحات علىلى ثيابهن ليسترن شعورهن ووجوههن هنا ولا يظهرن زينتهن أَوْ الخفية إلا لازجه أو أابنائن أو, أو أَوْ آبائي أزواجهن أو أبنائهن أو أابنائن أو أابناء أزواجه أو إخواال أو أابنااء إخال أو مسلمات كن, أو كفر... مسلمات كن أو كافرات أو ما ملكنا من العبيد ذكورا أو إناثة أو التابعين الذين لا غرض لهم في النساء أو الأطفال الذين لم يطلعوا على عمرات النساء لصغرهم ولا يضرب النساء بأرجلهن قصد أن يعلم ما يسترن من زينتهن مثل الخلخال وما شابهه إلى الله جميعا أيها المؤمنون مما يحصل لكم من النظر وغيره رجاء أن تفوزوا بالمطلوب وتندو من المرهوبة من فوائد الآيات جواز دخول المباني العامة دون استئذان جواز دخول المباني العامة دون استئذان وجوب غض البصر على, وجوب غض البصر على الرجال والنساء عما لا يحل لهم وجوب الحجاب على المرأة منع استخدام وسائل الإثارة منع استخدام وسائل الإثارة وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وزوجوا ولما كانت العنوسة سببا من أسباب انتشار الزنا أمر الله بأعانة الأيام على النكاح فقال الآية وزوج أيها المؤمنون الرجال الذين لا زوجات لهم والحرائر التي لا أزواج لهن وزوجوا المؤمنين من عبيدكم ومن إمائكم وزوج المؤمنين من ومن من ومن إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله الواسع والله واسع الرزق لا ينقص رزقه لا لا لا ينقص رزقه لا ينقص رزقه إغناء أحد عليم بأحوال عباده سبحانه وتعالى ولما أمر الله المؤمنين بتزويج الأيام أمر الأيما أن يستعف إذا لم يجد ما يتزوج به فقال اللي هو يعني ليس له زوجة أو من كانت لها ليس لها زوج وليستعف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله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 واللي يطلب العفة عن الزنا الذين لا يستطيعون الزواج لفقرهم إلى أن يغنيهم الله من فضله الواسع والذين يطلبون مكاتبة أسيادهم من العبيد على دفع مال ليتحرروا فعلى أسيادهم أن يقبلوا منهم ذلك إن علموا فيهم القدرة على ان علِمُ فيهم القدرة على الأداء والصلاح في الدين وعليهم أن يعطوهم وعليهم أن يعطوهم من مال الله الذي أعطاهم بأن يحط عنهم جزاء بأن يحط عنهم جزءا مما كاتبوهم على دفعه ولا تجبروا إماءكم على الزنا بحثا عن المال كما فعل عبد الله بن أبي كما فعل عبد الله بن أبي بأمتيه حين طلبت التعفف والبعد عن الفاحشة لتطلبوا ما تكسبه بفرجها ومن يجبرهن ومن يجبرهن منكم على ذلك فإن الله من بعد الإجبار لهن فإن الله من بعد الإجبار لهن غفور لذنبهن رحيم بهن لأنهن مكرهات والإثم على مكرههن ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين ولقد أنزلنا إليكم أيها الناس آيات واضحة مفصلات الحق من الغاطل وأنزلنا إليكم مثل من الذين مضوا من قبلكم ال... إليكم مثلا من الذين مضوا من قبلكم من المؤمنين والكافرين وأنزل عليكم موعظة يتعظ بها الذين يتقون ربهم بامتثال أوامره واجتنابنهى الله نور السماوات والأرض مثل نورك مشكاة فيها مصباح للمصباح في زجاجه الزجاجة كانها كوكب دري يقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وينظلم الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم الله نور السماوات والارض وهادي من فيهما مثل نوره سبحانه في قلب المؤمن ككوة في حائط غير نافذ فيها مصباح المصباح في المصباح في زجاجة متوهجة، المصباح في زجاجة متوهجة كأنها كوكب مضيء كالدر يُقد المصباح من زيت شجرة مباركة، هي شجرة الزيتون. الشجرة لا يسترها عن الشجرة لا يسترها عن الشمس شيء، لا في الصباح ولا في المساء. يكاد زيتها لصفائه يضيء ولو لم تمسه نار، فكيف إذا مسته, فكيف إذا مسته نور المصباح على نور الزجاجة وهكذا قلب المؤمن إذا أشرق فيه نور الهداية والله يوفق لاتباع القرآن من يشاء من عباده ويبين الله الأشياء لأشباهها بضربها للأمثال والله بكل شيء عليم لا يغفى عليه شيء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بلود والآصال يُقد هذا المصباح في مساجد أمر الله أن يعلو قدرها وبناءها ويذكر في ويذكر في هسمه بالأذان والذكر والصلاة يصلى فيها بتغاء مرضات الله أول النهار وآخره من فوائد الآيات. الله عز وجل ضيق أسباب الرقي بالحرب ووسع أسباب العدقي وحض عليه التخلص من الرقي عن طريق المكاتبة وإعانة الرقيق بالمال ليعتق وإعانة الرقيق بالمال ليعتق حتى لا يشكل الرقيق طبقة مسترذلة تمتهن الفاحشة قلب المؤمن, قلب المؤمن نير بنور الفطر ونور الهداية الربانية قلب المؤمن نير بنور الفطرة ونور الهداية الربانية المساجد بيوت الله في الأرض أنشأها ليعبد فيها فيجب إبعادها على الأقدار الحسية والمعنوية من أسماء الله الحسنى النور وهو يتضمن صفة النور له سبحانه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما, يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار رجال لا يلهيهم شراء ولا بيع عن ذكر الله سبحانه والإتيان بالصلاة على أكمل وجه واعطاء الزكاة لمصارفها يخافون يوم القيامة ذلك اليوم الذي تتقلب فيه القلوب بين الطمع في النجاة من العذاب والخوف منه وتتقلب فيه الأبصار إلى أي ناحية تصير ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ذلك الله على أحسن ما عملوا. عمل ذلك ليثيبهم الله على أعمالهم أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله جزاء عليها. والله يرزق من يشاء بغير حساب على قدر أعمالهم بل يعطيهم أضعاف ما عملوا. والله والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه الله سريع الحساب والذين كفروا بالله أعمالهم التي عملوها لا ثواب لها مثل السراب بمنخفض من الأرض يراه العطشان يراه العطشان فيظنه ماء فيسير إليه حتى إذا جاءه ووقف عليه لم يجد ماء وكذلك الكافر يظن أن أعماله تنفعه حتى إذا مات وبعث لم يجد ثوابها ووجد ربه أمامه فوفاه حساب عمله كامل والله سريع الحساب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 أو أعمالهم مثل أو أعمالهم مثل ظلمات في بحر عميق يعلوه موج من فوق ذلك الموج موج آخر من فوقه سحاب يستر ما يهتد من فوقه سحاب يستر ما يهتدى به من النجوم ظلمات متراكم بعضها فوق بعض إذا أخرج من وقع في هذه الظلمات يده لم يكد لم يكد يبصرها من شدة الظلمة وهذا الكافر فقد تركمت عليه ظلمات الجهل والشك والحيرة والطبع على قلبه ومن لم يرزقه الله هدى من الضلاله وعلما بكتابه فما له هدى يهتدي به ولا كتاب يستنير به الم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات؟ كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عَلِيمٌ بما يفعلون ألم تعلم أَيُّهَا الرَّسُولُ أن الله يسبح له من في السماوات ويسبح له من في السماوات من في الأرض من مخلوقات وتس له الطيور قد صفت أجنحها في الهواء كل من تلك المخلوقات علم الله صلاة من يصلي منها كالإنسان وتسبيح من يسبح منها كالطير الله عليم بما يفعلون لا يخف عليه من أفعالهم شيء ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ولله وحده ملك السماوات وملك الأرض وإليه وحده الرجوع يوم القيامة للحساب والجزاء ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه وثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء ما وينزل من, من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ألم تعلم أيها الرسول أن الله يسوق سحابا ثم يضم أجزاء بعضه إلى بعض ثم يجعله متراكما يركب بعضه بعضا فترى المطر يخرج من داخل السحابة وينزل من جهة السماء من السحاب المتكاثفة فيها التي تشبه الجبال في عظمتها قطعا متجمدة من الماء كالحصاب في فيصيب بذلك البرد من يشاء من عباده ويصرفه عمن يشاء منهم فيصيب بذلك البرد من فيصيب بذلك البرد من يشاء من عباده ويصرفه عمن يشاء منهم يكاد ضوء برق السحاب من شدة لمعانه يذهب بالأوصار من فوائد العيات موازنة المؤمن بين المشاغل الدنيوية والأعمال الأخرىية أمر لازم بطلان عمل الكافر لفقد شرط الإيمان أن الكافرة نشاز من مخلوقات الله المسبحة المطيعة جميع مراحل المطر من خلق الله وتد... مراحل المطر من خلق الله وتقديره يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبره لاولي الابصار يعاقب الله بين الليل والنهار طولا وقصرا ومجيئا وذهابا إن في ذلك المذكور من الآيات منذ د... إن في, ذلك من من دلائل إن في ذلك المذكور من الآيات من دلائل الربوبية عظة لأصحاب البصائر على قدرة الله ووحدانيته والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير، والله خلق كل ما يدب على وجه الأرض من الحيوان من نطفة، فمنهم من يمشي على بطنه زحفا كالحيات، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير، ومنهم من يمشي على أربعة كالأنعام. يخلق الله ما يشاء مما ذكر، وما يخلق الله ما يشاء مما ذكر ومما لم يذكر. إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لقد أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم آيات واضحات دالات على طريق الحق والله يوفق من يشاء إلى طريق مستقيم لا جاج فيه فيوصله ذلك الطريق إلى الجنة ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ويقول المنافقون آمنا بالله وآمنا بالرسول وأطعنا الله وأطعنا الرسول ثم تتولى طائفة منهم فلا يطيعون الله ورسوله في الأمر بالجهاد في سبيل الله وغيره بعد ما, زع بعد ما, زع بعد ما زعموه من الإيمان بالله ورسوله وطاعتهما وما أولئك المتولون عن طاعة الله ورسوله بالمؤمنين وإن ادعوا أنهم مؤمنون وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإذا دعي هؤلاء المنافقون إلى الله وإلى الرسول ليحكم الرسول بينهم فيما يختصمون فيه إذا هم معرضون عن حكمه لنفاقهم وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعينين وإن, وإن علموا أن الحق لهم وأنه سيحكم لصالحهم يأتون إليهم قاذين خاضعين أفي قلوبهم مرض أم يرتابوا أم يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون أفي قلوب هؤلاء مرض لازم لها أم شكوا في أنه رسول الله أم يخافون أن يجور الله عليهم ورسوله في الحكم ليس ذلك لشيء ليس ذلك لشيء مما ذكر، بل لعلة في أنفسهم بسبب إعراضهم عن حكمه وعنادهم له. ولما ذكر موقف المنافقين، ولما ذكر موقف المنافقين الرافض لحكم الله ورسوله، ذكر موقف المؤمنين الراضي به، فقال. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله وإلى الرسول ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا قوله وأطعنا أمره وأولئك المتصفون بتلك الصفات هم الفائزون في الدنيا والآخرة ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فؤادك هم الفائزون ومن يطع الله ويطع الرسول ومن يطع الله ويطع ومن يطع الله ويطع رسوله ويستسلم لحكمهما ويخف ما تجره المعاصي ويتقي عذاب الله بامتثال امره واجتناب نهيه فاولئك وحدهم هم الفائزون بخير الدنيا والاخره فاولئك وحدهم هم الفائزون بخيري الدنيا والاخره و اقسموا بالله جهد ايمانهم لان امرتهم لا يخرجون لا تقسموا طاعتهم معروفه ان الله خبير بما تعملون وحلف المنافقون بالله أقصى إيمانهم المغلظة التي يستطيعون الحلف بها لأن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد لا يخرجون قل لهم أيها الرسول لا تخلفوا فكذبكم معروف وطاعتكم المزعومة معروفة والله خبير بما تعملون لا يخف من مما لا يخفى عليه شيء من أعمالكم مهما أخفيتموها من فوائد الآيات تنوع المخلوقات دليل على قدرة الله من صفات المنافقين الإعراض عن حكم الله إلا إن كان الحكم في إلا إن كان الحكم في صالحين ومن مرض القلب والشك وسوء الظن ومن صفاتهم مرض القلب والشك وسوء الظن بالله طاعة الله ورسوله، طاعة الله ورسوله، والخوف من الله من أسباب الفوز في الدارين. الحلف على الكذب سلوك معروف عند المنافقين. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين قل ايها الرسول لهؤلاء المنافقين اطيعوا الله واطيعوا الرسول في الظاهر والباطن فإن تتولوا عما امرتم به من طاعتهما فانما عليه هو ما كلف به من التبليغ وعليكم انتم ما كلفتم به من الطاعه والعمل بما جاء به وان تطيعوه بفعل ما امركم بفعله وبالكف عما نهاكم عنه تهتدوا الى الحق وليس على الرسول الا البلاغ الواضح فليس عليه حملكم على الهدايه واجباركم عليها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 وعد الله الذين امنوا منكم بالأعمال وعد الله الذين وعد الله الذين آمنوا منكم بالله وعملوا الاعمال الصالحات ان ينصرهم على اعدائهم ويجعلهم خلفاء في الارض مثل ما جعل من قبلهم من المؤمنين خلفاء فيها ووعدهم أن يجعل عديدهم ادى رضاءهم هو دين مكينا عزيز وبعدهم ان يبدلهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني وحدي لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد تلك النعم فأولئك هم الخارجون عن طاعة الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وأدوا الصلاة على أكمل وجه وأعطوا زكاة أموالكم وأطيعوا الرسول بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه رجاء أن تنالوا رحمة الله لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولا بئس المصير لا تظنن ايها رسول الذين كفروا بالله يفوتونني إذا اردت أن أنزل بهم العذاب ومأواهم يوم القيامه جهنم ولا ساء مصير من جهنم ولا ساء مصير من جهنم مصيره ولا ساء مصير ولا ساء مصير من جهنم مصيرهم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا. يا الذين الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيره ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. طوفون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم ولما ذكر الله من قبل أحكام ولما ذكر الله من قبل أحكام استئذان الأحرار البالغين ذكر هنا أحكام استئذان العبيد والأحرار غير البالغين والأطفال إذا والأطفال إذا بلغوا والأطفال إذا بلغوا فقال الآية يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم ليطلب ليطلب منكم الإذن عبيدكم وإماءكم والأطفال الأحرار الذين لم يبلغوا سن الاحتفام في ثلاثة أوقات من قبل صلاة الصبح وقت إبدال ثياب النوم بثياب اليقظة وفي وقت الظهيرة حين تخلعون ثيابكم للقيلولة وبعد صلاة العشاء لأنه وقت نومكم لأنه وقت نومكم وخلع ثياب لأنه وقت نومكم وخلع ثياب اليقظة ولبس ثياب النوم هذه ثلاثة, أوقات هذه, ثلاثة أوقات هذه ثلاثة أوقات عورات لكم لا يدخلون فيها عليكم إلا بعد اذن منكم ليس عليكم حرج في دخولهم دون استئذان ولا عليهم هم حرج فيما عداها من الأوقات هم كثير التطواف عليكم بعضكم يطوف على بعض فيتعذر منعهم من الدخول في كل وقت إلا باستئذان كما بين الله لكم أحكام الاستئذان يبين لكم الآيات الدالة على ما شرعه لكم من أحكام والله عليم بمصالح عباده حكيم فيما يشرعه له من أحكام من فوائد الآيات اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم علامة الاهتداء على الداعية على الداعية بذل الجهد في الدعوة والنتائج بيد الله الإيمان والعمل الصالح سبب التمكين في الأرض والأمن. تأدّيب العبيد والأطفال على الاستئذان في أوقات ظهور عورات الناس. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. كذلك يبين الله لكم آياته. والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم سن الاحتلام فليطلبوا الإذن عند الدخول على البيوت في كل الأوقات مثل ما ذكر بشأن الكبار سابقا كما بين الله لكم أحكام الاستئذان يبين الله لكم آياته والله عليم بمصالح عباده حكيم فيما يشرعه لهم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم والعجائز التي قعدن عن الحيض والحمل لكبرهن التي لا يطمعن في النكاح فليس عليهن إثم أن يضعن بعض ثيابهن كالرداء والقناع غير, مظهر غير مظهرات لزينة الخفية التي أمرنا بسترها وأن, يترك وأن يتركن وضع تلك الثياب خير لهن من وضعها امعانا في الستر والتعفف والله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجازيكم عليها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 أو بيوت ابائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت اعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخواركم أو بيوت خالاتكم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 ليس على الأعمى الذي فقد بصره إثم ولا على الأعرج إثم ولا على المريض إثم أن تركوا ما لا يستطيعون القيام به من التكاليف كالجهاد في سبيل الله وليس عليكم أيها المؤمنون إثم في الأكل من بيوتكم ومنها بيوت أبنائكم ولا في الأكل من بيوت آبائكم أو أمهاتكم أو إخوانكم أو أخواتكم أو أعمابكم أو عماتكم أو أخواركم أو خالاتكم أو ما وكلتم على حفظه من البيوت مثل حارس البستان ولا حرج في الأكل من بيوت صديقكم لطيب نفسه عادة بذلك ليس عليكم إثم أن تأكلوا مجتمعين أو فرادا فإذا دخلتم بيوتا مثل البيوت المذكورة وغيرها فسلموا علي, فسلموا على من فيها بأن تقولوا السلام عليكم فإن لم يكن فيها أحد فسلموا على أنفسكم بأن تقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تحية من عند الله شرعها لكم مباركة لما تنشره من المودة والألفة بينكم طيبة تطيب بها نفس سامعها بمثل هذا التبيين المتقدم في السورة يبين الله الآيات رجاء أن تعقلوها وتعمل بما فيها من فوائد الآيات جواز وضع العجائز بعض ثيابهن لانتفاء الريبة من ذلك الاحتياط في الدين شأن المتقين. الأعذار سبب في تخفيف التكليف المجتمع المسلم مجتمع المجتمع المسلم مجتمع التكافل والتازر والتاخي طبعا وضع العجائز لبعض الثياب اللي هي حاجات يعني مش يضع الثياب يعني تتبرج يعني حتى قال الله سبحانه وتعالى ايستعففنا خير لهن إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم ولما ذكر الله الاستئذان عند الدخول ذكر ولما ذكر الله الاستئذان عند الدخول ذكر ذكر الاستئذان عند الانصراف فقال إنما المؤمنون الصادقون في إيمانهم هم الذين آمنوا بالله وآمنوا برسوله وإذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر يجمعهم لمصلحة المسلمين لم ينصرفوا حتى يطلبوا منه الإذن في الانصراف إن الذين يطلبون منك أيها الرسول الإذن إن الذين يطلبون منك الإذن أيها الرسول عند إن الذين يطلبون منك أيها الرسول الإذن عند الانصراف أولئك الذين يؤمنون بالله ويؤمنون برسوله حقا، فإذا طلبوا منك الإذن لبعض أمر يهمهم فأذل، فإذا طلبوا منك الإذن لبعض أمر يهمهم فأذل لمن شئت من، فإذا طلبوا منك الإذن لبعض شأن اذا طلب منك الاذن لبعض امر يهمهم فاذل لمن شئت ان تاذن لهم منهم واطلب لهم المغفره لذنوبهم ان الله غفور لذنوب من تاب من عباده رحيم بهم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين لا يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم شرفوا أيها المؤمنون رسول الله فإذا ناديتموه فلا تنادوه باسمه مثل يا محمد أو باسم أبيه مثل يا ابن عبد الله كما يفعل بعضكم مع بعض ولكن قولوا يا رسول الله يا نبي الله وإذا دعاكم لأمر عام فلا تجعلوا دعوته كدعوة بعضكم بعضا في الأمور التافهة عادة بل سانع إلى الاستجابة لها فإن الله يعلم الذين ينصفون منكم خفية دون إذن فليحذر الذين يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبهم الله بمحنة أو بلاء أو يصيبهم بعذاب أن يصيبهم الله بمحنة وبلاء أو يصيبهم بعذاب موجع لا صبر لهم عليه ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. ألا إن لله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا يعلم ما أنتم عليه أيها الناس، يعلم ما أنتم يعلم ما أنتم أيها الناس عليه من الأحوال، لا يخف عليه منها شيء، ويوم القيامة يرجعون إليه بعد البعث ويوم القيامة يرجعون إليه بالبعث بعد الموت يخبرهم بما عمل من أعمال في الدنيا والله بكل شيء عليم لا يقف عليه شيء في السماوات ولا في الأرض بقي لنا باستروبا واحد في سورة الفرقان بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سورة الفرقان مكية من مقاصد السورة الانتصار للرسول صلى الله عليه وسلم ولي القرآن ودفع شبه المشركين التفسير تعاظم وكثر خير الذي نزل الفرقان فارقا بين الحق والباطل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليكون رسولا إلى الثقلين الإنس والجن مخوفا لهم من عذاب الله <تصفيق> الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا الذي له وحده ملك السماوات وملك الأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ملكه وخلق جميع الأشياء فقدر خلقها وفق ما يقتضيه علمه وحكمته تقدير كل بما يناسبه من فوائد الآيات دين الإسلام دين النظام والآداب وفي الالتزام بالآداب بركة وخير منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي توقيره واحترامه أكثر من غيره أكثر من, غيره. لا أكثر من غيره شؤم مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم احاطه ملك الله وعلمه بكل شيء واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون بوتا ولا حياة ولا نشورا واتخذ المشركون من دون الله معموذات لا يخلقون شيئا صغيرا أو كبيرا وهم يخلقون فقد خلقهم الله من عدم ولا يستطيعون دفع ضر عن أنفسهم ولا, دفع ضر عن أنفسهم ولا جلب نفع لها ولا يستطيعون إمات حي ولا إحياء ميت ولا يستطيعون بعث الموت من قبورهم وقال الذين كفروا إن هذا الا افكون افتراه واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلموا وزورا ولما ذكرهم ولما ذكرهم شركهم بالله ذكر ولما ذكرهم شركهم بالله ذكر موقفهم من كتابه ومن رسوله فقال وقال الذين كفروا بالله وبرسوله ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه محمد فناسبه بوهتان إلى الله وعانه على اختلاقه أناس آخرون فقد افترى هؤلاء الكافرون قولا باطلا فالقرآن كلام الله لا يمكن أن يأتي لا يمكن أن يأتي لا يمكن أن يأتي البشر وللجن بمثله وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي لا عليه بكرة وأصيلة وقال هؤلاء المكذبون بالقرآن القرآن وأحاديث الأولين وما يسطرونه من الأب وما يسطرونه من الأباطيل استنسخها محمد فهي تقرأ عليه أول النهار وآخره قل آذلهم الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفور رحيم قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين أنزل القرآن الله الذي يعلم كل شيء في السماوات والأرض وليس مختلقا كما زعمتم ثم قال مراغبا لهم بالتوبة إن الله وفور لمن تاب من عباده رحيم بهم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملكون فيكون معه نذيرا وقال المشركون وقال المشركون المكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي يزعم أنه رسول من عند الله يأكل الطعام كما يأكل غيره من الناس ويسير في الأسواق بحثا عن المعاش ويسير في بحثا عن المعاش هل لا أنزل الله معه ملكا يكون رفيقه يصدقه ويساعده يكون رفيقه يصدقه ويساعده أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أو ينزل عليه كنز من السماء أو تكون له حديقة يأكل من ثمرها، فيستغني عن المشي في الأسواق وطلب الرزق. وقال الظالمون ما تتبعون أيها المؤمنون رسول وإنما تتبعون رجلا مغلوبا على عقله بسبب السحر انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا انظر أيها الرسول لتتعجب منهم كيف وصفوك بأوصاف باطلة فقالوا ساحر وقالوا مسحور وقالوا مجنون فضلوا بسبب ذلك فضلوا بسبب ذلك عن الحق فلا يستطيعون سلوك طريق للهداية ولا يستطيعون سبيلا إلى القطح في صدقك وأمانتك تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا تبارك الله الذي إن شاء جعل لك خيرا مما اقترحوه لك بأن يجعل لك في الدنيا حدائق تجري الأنهار من تحت قصورها وأشدارها تأكل من ثمرها تأكل من ثمارها ويجعل لك قصورا تسكن فيها منعما بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ولم يصدر منهم ما صدر من الاقوال طالبا للحق وبحثا عن البرهان. ولم يصدر منهم ما صدر من طالبا للحق وبحثا عن البرهان. بل الحاصل أنهم كذبوا بيوم القيامة وأعتدنا. وأعَدَّنَا لمن كذب بيوم القيامة نارا عَظِيمَةً وَأعَدَّنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ نَارًا عَظِيمَةً شَدِيدَةِ الاشتعال من فوائد لايات. اتص اتصاف إله الحق بالخلق والنفع والإماتة والإحياء وعجز الأصنام عن ذلك كله وعجز الأصنام عن كل ذلك إثبات صفة الموفرة والرحمة لله الرسالة لا تستلزم انتفاء البشرية عن الرسول تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث يعيش كما يعيش الناس صلى الله عليه وسلم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا إذا عينت النار الكفار وهم يساقون عليها من مكان بعيد سمعوا لها غليانا شديدا وصوتا مزعجا من شدة غضبها عليهم وإذا ألقوا منها مكان ضيق مقرنين دعوه لارك ثبورا وإذا رميا هؤلاء الكفار في وإذا رمي هؤلاء الكفار في جهنم في مكان ضيق منها مقرونة أيديهم إلى أعناقهم مقرونة أيديهم مقرونة أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل دعوا على أنفسهم بالهلاك رجاء الخلاص منها لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة ودعوا ثبورا كثيرة. لا تدعوا أيها الكفار اليوم هداك واحدة ودعوا هداك كثيرة. لكن لن تجابوا إلى ما تطلبون بل ستبقون في العذاب الأليم. بل ستبقون في العذاب الأليم خالدين. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد للمتقون كانت لهم جزاء ومصيرا قل لهم أيها الرسول أذلك المذكور من العذاب الذي وصف لكم خير أم جنة الخلد التي يدوم نعيمها ولا ينقطع أبدا وهي التي وعد الله المتقين من عباده المؤمنين أن تكون لهم ثوابا ومرجعا يرجعون إليه يوم القيامة لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا لهم في هذه الجنة ما يشاءون من النعيم كان ذلك على الله وعدا يسأله إياه عباده المتقون يسأله إياه عباده المتقون ووعد الله متحقق فهو لا يخرف معاذ ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السابين ويوم, ويوم يحشر الله المشركين المكذبين ويحشر ما, ويحشر ما يعبدونه من دون الله فيقول للمعبدين تقريعا لعابديهم أأنتم أضللتم عبادي بأمركم لهم أن يعبدوكم أم هم ضلوا من تلقي أنفسهم قالوا سبحانك ما كان ينبغيننا لنا أن نتخذ من دونك من أONYA ولكن متعتهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا قال المعبودون تنزهت يا تنزهت ربنا أن يكون لك شريك ما يليق بنا أن نتخذ من دونك أولياء نتولاهم فكيف ندعو عبادك أن يعبدونا من دونك ولكن متعت هؤلاء المشركين بملذات الدنيا ومتعت آباءهم من قبلهم استدراجا لهم حتى نسوا ذكرك فعبدوا معك غيرك وكانوا قوما هلكا بسبب شقائهم فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا فقد كذبكم أيها المشركون من عبدتموهم من دون الله فيما تدعونه عليهم فما تستطيعون دفع العذاب عن أنفسكم ولا نصرها لعجزكم ومن يظلم, ومن يظلم منكم أيها المؤمنون بالشرك بالله نذقه عذابا عظيما مثل ما من ذكر ولما استنكر المشركون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق رد الله عليهم بقوله وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لياكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا ومبعثنا قبلك أيها الرسول من المرسلين إلا بشر كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق فلست بيدع من الرسل في ذلك وجعلنا بعضكم أيها الناس لبعض اختبارا في الغنى والفقر والصحة والمرض بسبب هذا الاختلاف اتصبرون على ما بتولتم به فييثبك الله على صبركم وكان ربك بصيرا بمن يصبر ومن لا يصبر وكان ربك بصيرا بمن يصبر ومن لا يصبر وبمن يطيعه ومن يعصيه من فوائد الآيات الجمع بين الترهيب من عذاب الله والترغيب في ثوابه متع الدنيا منسية متع الدنيا منسية لذكر الله بشرية الرسل نعمة من الله للناس لسهولة التعامل معهم تفاوت الناس في النعم والنقم اختبار إلهي اختبار إلهي لعباده والحمد لله رب العالمين انهينا ختم الله سبحانه وتعالى الجزء الثامن عشر قضعنا يعني اقتربنا على ثلثي كتاب الله سبحانه وتعالى أصل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إتمام هذا الكتاب وأن ينفعنا به وأن يجعله لكم من عتقائه من النار ومن الفائزين في هذه الأيام الفضيلة إحنا مقبلين على العشر الأواخر تطلب من يعني مزيدا من الاجتهاد في عبادة الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القدر وأن يجعلنا فيها من الفائزين ومن عتقائه من النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نتلقيكم بإذن الله سبحانه وتعالى غدا في تمام الساعة العشرة بتوقيت مكة المكرمة إلى ذلك الحين وكل حين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته